ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا بالله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُورُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ بُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ